وما كرّم المرأة إلا تقا، وأخلق ذو الفضل معروفة ببدل جميل وكف الأذى. تشد جهاد الهوى. وما كرّم المرأة إلا تقا، وأخلق ذو الفضل معروفة ببدل جميل وكف الأذى. وكل الفكاهات مملونة وطول التعاشر فيه القلا، وأخلق ذو الفضل معروفة ببدل جميل وكف الفضل جميل وكف الامل الفضل وكف وكل وكل سريع الفضل وكف وما <تقى> وأخلق ذي الفضل معرفة ببذل جميل وكفل أهى <تصفيق> ولا شيء إلا له أفتون ولا شيء إلا له متهى وأخلق ذي الفضل معرفة ببذل جميل ما كرم المرأة إلا التقى وأخلاق ذي الفضل معروفة ببل جميل وكف الأذى وليس الغنان شب في يد ولكن غنى النفس كل الغنى وأخلاق ذي الفضل معرفة ببل جميل وكف الأذى أشد الجهاد جهاد الهوى، وما كرم المرأة وأخلاق ذي الفضل ببل ببذل جميل وكف الأذى وإنا لفي صنع ظهرين يدل على صنع لا يرى وأخلاق الفضل معرفة ببذل جميل وكف الأذى أخلاق ذي الفضل معروفة بمثل جميل وكف الأذى أشد الجهاد جهاد الهوى وما كرم المرأة إلا التقاط وأخلاق ذي الفضل معروفة بمثل جميل وكف الأذى ودل الفضل معروفة بذل الجميل وكف الاذى اشد جناحك هاد الهوى وما كرم المراء الا تقى وافلق الفضل معروفة بذل الجميل وكف الاذى اشد جناحك الهوى وما كرم المراء الا تقى الفضل